بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأمثى إن سعيكم لشدى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنسره لليسرى وأما من وَاَسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُجَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَضَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الشقر الذي كذب وتوالى وس يجنبه الذي يؤتى ماله يتزكى ومال أحد عده من نعمة تجزى إلا اتغاضى وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى